اعباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين نطاف عليهم بكأس من معين بيطار هَيَا زَفُونَ وَعِنَادُهَا قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْن فَإِنَّهُمْ أَبْيَضُّ مَتُون فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ أَلْغُنْ قَال قَائِلٌ منهم إني كان لي قرين سوت دم اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا مادمون قال هل انتم المطالعون فالطلع فرائه في سماء الجحيم فالطلع فرائه في سماء الجحيم قالت الله لن تغدين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بمنتين الا موت تنالونا وما نحن بمعذبين انها bale هو الخوص العظيم لمثلها هذا, لمثل هذا فليعمن العمن اذالك خير نزلا اذالك خير نزلا ام شجره تزقون ان تعالى ْلَة لِ الطين إِهَا شَجََةٌ تَخُل فيِي عصْنِ تَم وََّ جَعَهُ رُوسُ الشَّطم فَإِهُم لآتِونَ إِه فَإِهُم لآكونَ إِنهَا شجرة في أصل طلعها كأنه فإنهم منها فَمالِعونَ إِا فَمَا نَهَىٰنَا شَوْبًا مِنَ الْحَمِيمِ ثُمَّ إِنَّمَا نَرْجِعُهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ الْفَرِيَاءَ بَاءَهُمْ قَارُونَ فَمَعَاذَابَ الْآخَرِينَ يُهْرَمُونَ فَمَعَاذَابَ ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله